اشتروا للجادلة مطرف القرى اللعنب من تبوها الكايدة فالبيني من جدا لقبرت سنة القبائل كل الدروب كني خطوة القدام لبعا فالقلوب كل عذرة مترفة مع توجف ضدها عينها نور الشفات ابتدى وقت الغروب ودها تسرق لكن الغروب شدها ابتسامتها تخط النظر من كل صاد فاتنا ما ينعرف وزحها من جدها محد من الناس يبيع سدها I saw you slip كل from the shadows. All the shadows you left behind. I الشفه يفتي حدها وعذاب اهل الشمال وعذاب اهل الجنوب وين ما لدت وصف الجمال حدها كل ما تخطيت تكرر خطاها ما تتب وبت محد من البعس بيحسدها